استمع وأكمل الحوارين شفويًا. مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله. في أمان الله. مساء الخير. كيف حالك؟ أنا بخير مع السلامة